فالاصابع يمسح بها وجهه بما عليها من الغبار يمسح وجهه بالأصابع واما بطن الكف فيمسح بها يديه الكف الآن بقي عليها غبارها فيمسح كل يد أبي بطن الغاحة التي تكون يكون المس بالغبار لأنه لو مسح وجهه بالغبار الذي في كفة ما بقي في كف عينه يمسحه بما يديه على القول بأنه لا بد أن يكون بهما غبار تراب ولكن لو أكنا يقتصر على ضربة واحدة ويمسح وجهه بالكفة في الأصل أيضا أنه يبقى. اي في بعد الوجه اي شيء من الغبار يمسح به الكفين ويخلل اصابعه واما اذا كان هناك ضربتان فالضربه الاولى لوجهه والضربة الثانيه لكفين ويسن لمن يرجو وجود الماء تاخير التيمم الى اخر الوقت المختار لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت إذا كان يرجع أن يصل إلى الماء أو يأتيه الماء فإنه يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها فإذا كان يسيره الطريق ودخل على وقت الظهر الساعة الثانية عشر مثلا ووقت العصر يستمر إلى الساعة الثالثة والثلث أو قريبا منها يعرف أنه في هذه المدة ثلاث ساعات سيصل إلى الماء في أحد المحطات أو في أحد القرى فإنه يؤخر الصلاة يؤخره أي لو إلى الساعة الثالثة أو إلى ربع رجاء أن يصل إلى الماء فإذا وصل إلى الماء يتورضأ وصل ولو الساعة الثانية والنصف ولو الساعة الثالثة قبل ان يدخل العصر ثم آخر العصر إلى أن يدخل وقتها وإذا كان سائر نباح له الجامعة فقد العصر أيضا وصل لها مع الظهر جمع تقديم إذا كان سائر مستمرا وهكذا إذا, إذا لو سافر قبل العصر يعني سافر في الساعة التالية وليس معهما ادخل عليه الوقت في الساعة التالية والثلث مثلا او قريبا منها ولكن يعرف انه يصل الى بلد او الى محطة في الساعة الخامسة والنصف يؤخر العصر الى ان يصل الى الماء. ان يصلي بماء هاتذا قال علي يتلوث بالصلاه حتى يجد الماء إلا أن يخشى خروج الوقت إذا خشي خروج الوقت بأن تغرب الشمس وما جاءه الماء وما صلي العصر فيتأمم ويصلي العصر يعجي يصليها في يصلي وقتها إن الوقت شرط كما يتنى إن شاء الله ويقع ان كثيرا يتساهلون في ذلك يذكرون انهم ياتون مثلا من الدمام من الاحصى واذا بقي بينهم وبين الرياض ساعه او ساعه ونصف صلوا الظهرين بتيمم <تصفيق> فيصلي الساعة الثانية عشر الظهرين يأتي هنا الساعه الواحدة ونصف فنقول لماذا لم تتأنى عليك أن تتريث وأن تتأنى إلى أن تجد فإن الوقت واسع إذا وصلت الساعة الواحدة أو الساعة الثانية فإن الوقت باقي وقت الظهر فتليأ التلوم إلى أن تصل وتصلي بالماء أحيانا يصلي بالماء يعجد ماء عن الطريق في بعض القرى ثم يصلي ولكن يقدم الأحصاب يصليها أردت أتعني مثلا أبيوه يأتي الساعة الثانية والنصف أو الثالثة، والناس لم يصلوا العصر. هنا يقول إنك استعجلت، أقدمت العصر وأنت تعرف أنك تصلك قبل خروج وقتها، وربما قبل دخول وقتها، يلزمك أن تعيد العصر، ولو كنت صليت عونك بوضوء. صليت ابا وانت تعرف انك تصل وصليت ابا بوضوء او قدمتها قبل الوقت فيلزم اول حال هذه ان يعيدها وبالاخص اذا صلاها كثره كذلك ايضا الذين يخرجون للنزهه الذين يخرجون لنزهه يبعدون عن الولاده الرياض. خمسين تيلو أو مئة تيلو ثم يمهد الماء عندهم ويرسل من يأتيهم بماء يعرفون أنه يأتي مثلا الساعة الثانية بعد الظهر أو الواحدة والنصف ولكنهم يصلون بتيمهم إن أقول لهم انتظروا إلى أن يأتي ولوما أتى إلى الساعة الثالثة أو الثانيه النصف انتظروا حتى تصلوا بغضوء ولا تتساهلوا بالصلاة الماء قريب البلد قريب مئة كيلو بإمكانه أن يذهب ويعتي أدنى البلد ويرتوي منها يرجع إليهم في ساعتين أو في ساعة ونصف حتى يصلوا بغضو أولاك الذين يتساهلون مع أي مكان وجود المه يعتبرون مفرطين وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم انما لكل امرئ ما نوى اذا تيمم الظهر وصلى الظهر وتذكر ان عليه صلاه الصبح يصلي بذلك التيمم وتذكر انه أما صلى الوتر يصلي بذلك التيمم يصلي سنه الفجر يصلي سنه الظهر التي قبله التي بعده بذلك اتيمم ما لم يخرج الوقت فإذا خرج الوقت يتأمم اتيمم اخر آخر لصلاة العصر من باب الاحتياط ويتأمم ويصلي بذلك اتيمم فروضا ونوافل ما لم يخرج الوقت باب إزالة النجاسة يشترط لكل متنجس سبع غسلات لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاف سبع وعنه ثلاث لأمره صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده علل بوهم النجاسة وعنه يكاثر بالماء من غير عدد قياسا على النجاسة على الأرض ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه ثم اغسليه بالماء ولم يذكر عددا وفي حديث عليهم مرفوعا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل ولم يذكر عددا النجاسات يراد بها النجاسات العينية مثل الأبوال والغائط والدم والخمر لانها نجسه وكل الايان نجسه كالقيح والصديد وما اشبه ذلك الميته نجسه لانها محرمه والدم نجس لانه محرم ويلزم التطهير النجاسات سواء كانت على البدن أو على الثوب أو على المقاتل التي يصلي عليها واختنب كم تغسل القول الأول أنها تغسل سبعا قياسا على نجاسة الكل والقول الثاني أنها تغسل ثلاثة أخياسا على في الكفن بعد, بعد النوم والقول الثالث أنها تكاثر بالماء لكصة بول الأعرابي فإنه يكوثر دون عدد الذين قالوا ثلاث سبعا أنحقواها بنجاسة الكل ولكن الصحيح انه لا يلحق به ان هذا شيء خاص بالكلب وروى حديثا امرنا بغسل الانجاز سبعه ولكن الحديث لا أصل له فعلى هذا ان اقول لا يحتاج الى التسبيح الى غسل النجاسه سبعه أي لضعف الدليل، والذين قالوا تغسل ثلاثا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإنى حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري عن نباتة يده يعني أنه يمكن أن يحصل عليها نجاسة فلعجل ذلك يلزمه أن يغسلها ثلاثه فدل على أن الثلاثة تطهر بها النجاسة والقول الثالث وهو الأكرب أنه يغسل إلى أن يزول أثرها إلى أن تزول عين النجاسة فيغسل هذا الإناء إلى أن يذهب أثر النجاسة إذا كان فيه دم أو فيه بول أو نه ذلك يغسل إلى أن يذهب أثر يغسل الثوب إذا كان عليه دم مثلا إذا أن تذهب تذهب النجاسة يزول تزول ويزول عينها إذا كانت النجاسة على بلاط يصب عليها الماء إلى أن يزول أثرها هذا هو الكون الصحيح وذلك لأنها إنما هي نجاسة عينية والنجاسة العينية تكاثر والكف إزالتها والآن قد زالت أبي غسلة بغسلة بغسلتين أو بثلاث أو بأكثر من ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال في تغسيل الميت أغسلنها ثلاثة أو خمسة أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيت النجالة وكأنه أراد بذلك التنقيح أي تغسل إلى أن تطر يزول الوسخ المريض مثلا قديما قد كدي يبقى 20 يوم أو خمسين يوما وهو لم يغسل ولم يغتسل في تراكم الوسخ على جسده يحتاج إلى تكرار الغسل أبي ما عنوا السدر أنه ذلك هذا ومن الدليل على أنه يوصل إلى أن يقول هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الفيض يصيب الثوب أمر فيه بثلاثة أشياء فقال تهتة أو لأنه يتجمد هذا الذي يتجمد يحكه ويحكه بالظهر أو بظلث أو بشيء يزوله ويخرج إلى أن يتساقط المتجمد ثم بعد ذلك تقرصه الكارت هو الذلك بالعصابع في تصب عليهما عندما تقرصه وتفركه إلى أن يزول أثره ثم بعد ذلك تنبه تحكه ثم تقففه بالماء ثم تنفحه بالماء ثم تصلي فيه ندل على أن الدم مجس وأنه يستعجع إلى ذلالة هذه الأشياء فكذلك بكية النجاسات وأن يكون دارما بقرار الضغور أو الصاظون ومنحظة في التمثل في كلجن أو كمتلكم. في مدين في حبيثة بمريبة الرحمن إذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعه اولى هن بالتراب رواه مسلم وكيف هذه التنزيل هذا جاء عن ابي هريره اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعه احداهن بالتراب ثم جاء في حديث عن عبد الله بن مغفل الطهور إناء إذا شرب الكلب في إناء هذيك فاغسلوه سبعا وحكروه الثانية بالتراب هكذا جاء في ولوغ الكلب الغسلة الأولى أكيد إنها بماء وتراب يصب التراب ثم يصب عليه الماء ثم يدلك الإناء بالتراب وبالماء الغفلة الثانية بالماء والثانية والثانية تكون فتكون الأولى عن غفلتين في حديث ابن مغفل وهكذا هذا إذا شرب فمن العلماء من قال الجميع نجاسات تسبع يعني نجاسة بولا ونجاسة إبرازه ونجاسة دمه تلحق بنجاسة لعابه لأنها كلها من كلب والكلب على هذا يكون نجسا وثم قالوا الخنزير شر منه لان الله تعالى نص على تحريم لحم الخنزير ولم يذكر تحريم الكلب ولحم الخنزير فاذا كان الخنزير محرما فانه يلحق به فتكون نجاساته تحتاج الى ان تسبح هذا من باب القياس والالحاق وهناك قول أن التسبيع خاص بلعاب الكلف إلا يلحق به بقية نجاساته ولا تلاق به نجاسة الخنزير الخنزير حرمه الله لأن الخنازير ملحقة ببهيمه الانعام تتوالد كما يتتوالد الغنم وتكثر و ترأى إلا أنها كذرة حيث أنها تتغذى بالعذرة وليس كذلك الكلاب فلم يكنوا ربنا الكلاب ولم يكونوا يغسرون من اقتنائها لأجل ذلك ما ذكر أنها محرم اللحمها ولا كذلك السباع وما أشبهها فعلى هذا نجاسة الخنزير إن مالي قذره ألي كان يأكل العذرة. يتتبع عذرة الناس ويتغذى بها ويأكلها فالصحيح أنه لا يلحق بالكلف ولعل الصحيح أيضا أن التشبيه خاص بالوعاء بالكلف هدمه كسائر النجاسات وبوله وروثه التسائر النجاسات يكون التسبيع والتتريب خاصا بما إذا شرب أو ولغ في الإناء ونحوه هكذا يكون النص مقصورا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر إلا الوروك إذا ولغ أو إذا شرب ولم يقل اوبالا او تبرزا ولم يقل دم الكلب او نحو ذلك ولم يقل الخنزير فنقتصر على ما جاء به النص وقد ذكروا ايضا حكمه ابي غسله بالتراب سمع شيخنا عبد الله بن حميد رحمه الله ينقل عن بعض الاطباء الذين ليسوا مسلمين انه وجد أن قد شرب به الكلب فكشف به وجد به مكروبات بداخل ذلك الاناء فغسله بماء فلم تزعل غسله بصابون فلم تزعل والقاه في النهر لتحترق افلم تزول تلك المكروبات وتلك الجراثيم فتخير ماذا افعل فقال له احد المسلمين انه جاء في يغسله غسله بالتراب فعند ذلك غسله بحبات التراب ودلك حبات التراب دخلت على تلك الجراثيم وفكستها وزال ازالت من الاناء فيقول انه تعجب كيف ان محمد اطلعه الله على هذا مع انه لم يكن هناك مجاهير تجهر هذه المكبرات يناويها وتكبرها واشار الى ذلك بعض المؤلفين كالشيخ عبد الله بن بسام رحمه الله ابي كتابه اي شرح العمدة وغيره فعلى هذا يكون التسريب خاصا ابي لعابه بما اذا شرب في الانام وخاص بالكل دون بقية النجاسات قال المصنف رحمه الله تعالى ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا لما روي أن خولة بنت يسار رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره تعمي الدم فقال يكفيك الماء ولا يضرك في أثره رواه أبو داود بمعناه النجاسة الحينية مثل الدم الذي عامت ثوب أو البراز او البول او نحو ذلك من النجاسه العينية هذه اذا غسلت فلا بد انه يزول اثرها او تزول عينها ولكن الدم قد يبقى اثر يعني صبغته بالتو فلأجل ذلك لا تضر إذا بقيت هذه الصوة التي لم يزيلها الماء فإن رسول الله عليه السلام هذا الحديث ألما سئل عندما الحيض يصيب الثوب، فأمر بغسله وقال يكفيك الماء ولا يضرك في أثره يغسل بالماء إلى أن يأخذ الماء نقياً غير متغيّن وبذلك يكون كالطفر التوب وهكذا ايضا إذا وقع على فراش يغسل ولو بقي صبغة ذلك الدم في ذلك الفراش هذا هو الأصل أنه يغسل الى ان تزول عين النجاسة ويختار بعض المحققين او كثير منهم كشيخ الاسلام انه ليس لها عدد غسل النجاسات ليس لها عدد محدد وانما تغسل الى ان يزول عينها اذا زالت عين النجاسة الطهور المرشان هذا في إزالة النجاسة سواء إزالت بثلاث غسلات أو بأربع أو لم تزل إلا بأشر فليس لها عدد ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء لحديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها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 نجاسة الطفل الذي لم يأكل الطعام الرضيع الذي يتغذى باللبن اعتبرت نجاسته مخفقة فيصب عليه ما أصب دون تكرار ودون فرق وذلك هكذا عندما جاءت هذه الحديث خاص بالغلام يعني بالذكر وخاص ببوله وخاص بمن لم يأكل الطعام يعني شهوة أما الذي يشتهر أكل ويطلب الخبز مثلا أو لهما أو فاكئة وينضغها ويأكلها فإن حقنه كعثم الصغير حكم الكبير حكمه كالكبير أي أنه يغسل وأما أبا برازه الغائط فإنه ايضا يغسل فإذا أكل الطعام غسل وإذا أصاب التوبة والأرض نجاسة الغائط منه غسلت أيضا. هذا هو الأصل. سمعنا أنه فرق بين الذكر والأنثى. يجعل بول الأنثى ولو كانت رضيعة أنه يغسل أكل كبير. دون الذكر قيل ان السبب ان بول الذكر قد يكون منتشرا ومتفرقا على الثوب فيشق تتبع ادلته فيقتفى بنفسه واما بول الجاريه بل حد انه لا يتفرق وانه يكون في موضع واحد فيغسل ولا مشقه في غسله وقال بعضهم ان الذكر عاده محبوب عند الناس ليكثر حمله ويكثر احتضانه بخلاف الجاريه فلما كان كذلك تسومها بنجاسة بولة إذا كانت صغيرة ويتسامحوا فيه هذا بخلاف جاليا فليس لها من المودة وليس لها من محبة النفوس مثل ما للذكر هكذا قالوا وكيل ان, إن ذكر الرجل اصله الذي هو ادم خلق من التراب والتراب طاشر فيتسامح فيه والانثى خلقت من ادم من لحم ودم والدم الذي هو الدم من الميتة نجس يقول حصل أن هناك من حلل بكذا ومن حلل بكذا ولكن أن أكل الأصل التسوية ولكن جاءت التفرقة في من لم يأكل الطعام خاصة قال رحمه الله ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بول الأعراضي أريق عليه ذنوبا ماء هكذا تكاثر هذه النجاسات بالماء إذا كانت النجاسة كالبول ونحوه على الأرض فإنها تكاثر أي صب عليها ما يغمرها وكذلك إذا كانت على حائط على جدار فإنها تصب عليها الماء إلى أن يذهب أثرها أي تكاثر بالماء وهكذا ايضا النجاسه اذا كانت على قده في اناء فانه يصب عليها الماء أَنْ ان يذهب أثرها. يَعْنِي يعني تكاثر بالماء او تطهر أَنْ تَزُولَ تزول عينها وسواء بول ادمين أَوْ بول مهيمة نجسة كبول كلب أو بول يصب يصبع الماء إلى أن يضفر المكان الذي وقعت عليه هذا هو الأصل ولا حاجة إلى تعداد إذا يحتاج إلى أن تغسل عدد كذا وكذا بل الأصل أنها يصب عليها الماء إلى أن يغمرها بول الأعرابي الذي حصل في المسجد بول في مكان الواحد جاء ذلك الأعرابي وبال في طائفة في المسجد استنكر عليه الصحابة وقالوا أماه ما. فأنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعدتم ميسرين ولم تبعدوا معسرين وتركوه إلى أن أنهى بوله لو قطعوا عليه بوله لتضرب ولتنجس ثيابه ولا تنجس بدنه ولا انتشرت النجاسه يعني بدل ما تكون في مرضى واحد يقوم في اتقاط من هنا ومن هنا فمن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أن اتركه إلى أن انتهى وصار بوله في هذه المقهة المهددة فآمر بذنوب الذنوب هو الدلو الدلو مما يطلق الذنوب على الشيء الممتلئ او قريب منه لقوله تعالى إن الذين كافروا ذنوب مثل ذنوب اصحابهم يعني مثل حظهم يعني ما يملا ذلك المكان وأمر بأي صدق ذلك الذنوب على ذلك المكان معلوم أن البول أقد يكون أكل من لتر أو نصف لتر وأما الدلو فقد يكون عشرين لترا أو نحوه. فصب على ذلك المكان فكان هذا تطهير الأبوال التي تقع على الأرض أو على الحيطان سواء كانت مولى آدمي أو مولى حيوان نجس أكلهم لي والكلاب يستماعي ونفعي ومروي من أن الكلاب كانت تدخل في المسجد النبوي وتبول فيه ولا يرشون من ذلك شيئا فهكذا جاء أبي حديث ولكن إلى أن لها لم يكن بولها في مكان ظاهر يمكن ان بولها في أقصى المسجد وكان إضاء شيئا لم يتبطن له ولم يكن ظاهرا ولا, ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار روى عن الإمام الشافعي رحمه الله وابن المنذر لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء والأمر يقتضي الوجوب. إذا وقعت النجاسة على الأرض ثم ضربتها الشمس شهرا أو نصف سنة وزال أثرها بالشمس ونحن نعرف أن هذه البقاء أفت ترطبت بنجاسة ببول أو نحوه فهل الشمس تطهره إذا نظرنا بعد شهر وبعد بعد شهرين ما رأينا لهذا البول أثر وكذلك الريس قد تمر الريس على ذلك المكان الذي قد ترطب وتجففه وإن لم تضربه الشمس فهي جفو إلى أن لا يبقى لذلك البول نجأ لون ولا اثر من العلماء من يكون إنه يطرق بالشمس والريش ولكن فلأل أنه إذا عرف موضع النجاسة ولا بد من غفله ولو مضى عليه شهر أو أشهر ولو يلبس في الشمس والغيش وذلك لأنه تشرب النجاسه ولا يزول أذرها إلا بأن يصب عليهم نعم لو جاء مطلع. وغمره غمر ذلك المكان المطر فإنه يغفر ولو لم يأنوى ولو لم يصب عليه عنده لأن النجاسات من الفقول التي تغسل أو تغطر بدون نية المطر يطهر الأرض ولو أن أحدا ما نغى إذا نزل على هذه الأرض المتنجزة مضطر الغمرها الطهرت وأما الريح والشمس لا تطهرها على أبطال المختار لأن الأصل أنها تشربت نجاسة فلابد أن تتشر أن تترى أي ماء طهورة كذلك عيضة هل تطفروا بالمس إذا كان المتنجس ثقيلا كالسيف والسكين عرى بابهم أنها إذا مسيهت السكين بعد الذبح طهرت وجاز أي أهملها ويصلي لها وذلك لأنه إذا مسحت بحركة من منديل ما بقي للدم فيها أثر ولكن يرى اخرون أنها لا بد من غسرها لأنها تشربت ولو كانت شربا قليلا غير ظاهر لما ان السكين أن يرث على حرك الذبيحه وترطبت بذلك الدم الذي مر بها ثم مشهت بخرقة وهي لا تزال رطبة بذلك الدم فالمس يزيل العين الظاهرة ولكن ما تشربته ولو كان شيئا يسيرا إلا, إلا بأن تتشرب بما وكذلك السيف إلا بد أنه يغسل ولا يكفي مسعى إذا كان عليه أثر الدم وكذلك الأشياء الصقيلة مثلا وقع المولو في زجاجة الزجاجة صقيلة الزجاجة ملساء فإذا وقع المول عليها ومسحت في خركة فهل تظهر الخركة ازالت الاثر ما بقي لذلك المول اثر عادت إلى ثقالتها وإلى ملوستها وإلى نظافتها فيرى بور أن المسيح يطحرها ويرى الاخرون انه لا بد من الغسل لان هذه الزجاجه او هذا الاناء الصقيل تاثر ولو كان تعثرا يسيرا بوقوع النجاست فيه فتشرب وان كان تشربا غير ظاهر ويحتاج الى من يغسله هذا هو القول الراجح انه لا بد من الغسل والحاصل أن في هذا القول يعني الطاره بالشمس والذيح وبالمس ونحوها ولكن الامل على أنه لا يطهر إلا, يطهر الا بالغسل تطهر الخمره بانائها اذا انقلبت خلا بنفسها وتحل بالاجماع قال في الكافي كالماء في الكافي نجس بالتغير إذا زال تغيري إذا... لا يجوز لمن عنده خمر أن يمسكها بل يؤمر بأن يخريكها وأن يتلفها ولا يقول سوف أطمقها حتى تنقلب خلى لأن الخلى طاهر وحلال بل يحرم امساكها متى قدر عليه متى انتبه لذلك فانه يتلفها في الحال ولكن لو قدر مثلا انه قبل ان يتلفها انقلبت خلا بفعل الله تعالى فإنها تضفر أما إذا عالجها بأن طبخها أو نكلها من ظل إلى الشمس إلى أن صارت خلا فإنها لا تضفر إنما إذا انكلبت في إنائها بنفسها خلا بدون معالجة لا بطبخ ولا بتشميس ولا بإضافة شيء إليها ولا بمعالجة أي معالجة فإن الحال هذا هي جزء الانتباع بها أخذ التمر يعتبر إذا من يعتبر دواء أذبت أنه صلى الله عليه وسلم ما عليه خبزا فقال هل عندكم من ادام قالوا ما عندنا الا الخل فقربوه وجعل ياتى ادم به ثم قال نعمل ادام الخل أخل التمر المعروف الخل قد يصنع رائضه من غير التمر إن الانابيب من الزميبين من الاجهال و نحوها إذا اذا من يعتبر إذا طعاما فهو طاحب ولكن نفس الخمر التي كانت تسكت بطبعها والتي يطلق عليها انها خمر لا يجوز تخليلها اما اذا تخللت بنفسها فانها تظهر وان خفي موضع النجاسه غسل حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهده بيقين هذا قول مالك والشافعي وابن المنذر قاله في الشرح هكذا اذا تنجس جزء من الثوب تاكدت بان هذا الثوب تنجس جزء منه ولكن لا تدري هل هو في مقدمه او مؤخره فاغسل الاثنين المقدم المؤخر اذا تنجس احد الكمين ولا تدري ايهما فاغسل الكمين اجي اتليهما اذا كانت نجاسة في ولا تدري في اعلاه او اسفله في مقدمه او مؤخره اه في كميه هذا او هذا فلكن تحققت بأن هذا التوب فيه نجاسة فلا تبرأ ولا يطفر إلا بغسله كله حتى يتحقق الزوال هذه النجاسة أكد ذلك أيضا إذا تنجس أهدئ السجادة ولا تدري أهل الذي تنجس مقدمها أو مآخرها أيمنها أو عيسرها أي فلا تبرأ ولا يطفر هذا المصلى إلا بعدما يغسل كله أو تغسل حتى تتحقق أنك غسلته كله وأنه طفر هكذا لا بد من تطهيره تطهيره كله حتى يتحقق زوال النجاسة ولو كان الفراش طويلا، لو كان السجاد مثلا عشرة أمتار وتنجس عباب منه لا تدري أيه لا بد من غسله كله حتى يتحقق زوال النجاسة قال رحمه الله فصل في النجاسات المسكر المائع وكذا الحشيشة نجس لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فلا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم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 يطلخون ويعالجونه إلى أن يكون خمرا فتنقالب نجسة بعد أن كان أصلها طاهرا والدليل أن الله تعالى جعلها رجسا إنما الخبر والميسر والأنصاب والإسلام رجس الرجس هو النجس كل شيء يسمى رجسا فإنه نجس نجاسة عينية هذا هو الكون الصحيح ولأنه سمها أم الخبائث في الخمر أم الخبائث والخبيث هو النجس كذلك أيضا لو كان لو كان اصلها طاجرا فإنها تغيرت إلى أن صار نجس صارت نجسة نجسة العيس فإذا صب على الثوب خمر فتنجس ذلك الثوب أو على البدن فلا بد من تطيري تطير البدن أبدا أن تلوث وترطب بتلك الخبر أن يكون نجسا هذا هو الصحيح فذهب بابهم إلى أنها لعست نجسة العين وقالوا إنها مصنوعة من التمر أو من الزبيب أو من العسل او من الزرة او من الشعير وهذه اشياء طاهرة فكيف تكون نجسة واصلا طاهر فالجواب انه لما انقلبت الى هذه الحال وكونها مسكرا صارت نجسة فلا يجوز أن يمسها ومن السابع أن عليه أن يغسل يديه إلى أغسل مسها رطوبتها وفي حديث آخر من باع الخمر فل يشكس الخنازير المشكس هو القصاد يعني فل يقطع الخنازير الخنازير ونجسها. الخنزير فاذا كان انه شبيها بها فانه دليل على انها نجسه الذين قالوا انها طاهره العين قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت امر بشك الظروف التي كان فيها والدنان التي هي اوعيتها فجرت في سكك المدي سكك ولو كانت نجسه ما ادنى ان تكون جاريه بالسكك يعني ان الناس يطاؤونها باين ارجلهم وباين اعالهم والجواب ان هذا ليس بصحيح اولا انها فرقها يمكن في كل سكه زق واحد او جن واحد من جنانها ويمكن انه يجري في الطريق على الاكثر عشره امتار وانه مجراه لا يكون اكثر من شبر والناس يعرفون يعرفون مجراه والناس إذا يبصرون فلا أهل يتأمد أن يطأه من رجليه ولا من عليه وهو يرى حتى ولو كان ماء طاهرة فإنك وأنت عاكل إذا رأيت الماء يجري في ستة فالأصبح أنك تتجنبه ولتأكلت عنه الطاهر إذا تلوذ به قدمك ولا مأليك قد دل على ان هذا ليس بدليل كونها جرت في سكه المدينه لا يدل على ألا طهارتها ثم يدخل فيها جميع المسكرات كلها نجسة العين كذلك ايضا الحشيش هذا الذي ابتلي به كثيرون الذي يأكلونه هذا أيضا نجس خرج وحدث بدره وأكله يمكن في القرن السادس أو القرن السابع وأنكره العلماء ومنهم شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله لما سئل عنه قال ان الخمر بمنزله الابوال وان الحشيش بمنزله العذرة يعني انه مستقبل طبعا وفطره فيكون نجسا ويكون محرما كما ان البول نجس ومحرم وكما ان العذره نجس ومحرم فكذلك الخمر والحشيش محرم ونجس من مسه فإنه يتوضا يغسل ما مسه به ثم في هذه الازمنه تجددت هذه المحرمات ونحوها فنرى أيضا انها نجسة فما ما يسمى بالجراعة الذي يجعل في هذه الشيشه ونحوها نرى أيضا أنه نجس وذلك لأنه ولو كان من شيء طاهر لكن لما صار بهذه الصفة اكتسب النجاسة كذلك أيضا ما يسمى بالجير نبات ينبت في بعض البلاد الجنوبية وما يسمى باللقات نبات أيضا ينبت هناك هذا كله يعتبر نجسا ولو أنه يسقى بماء طاهر ولو أنه نبات لفأ راق نحوها لكن لما كان بهذه المنزلة بالخبز الخبز اكتسم هذه النجاسة يوجد ايضا في تلك البلاد شيء يشبه الصمغ يسمونه بردوغان وليس هو البرتقال المعروف هكذا ياكلونه ايضا يعتبر ايضا جيسا بقي دخان التبغ هذا الذي أكد أن وطب وابتلي به الخلق الخلق الكثير واست استساغوه. وصاروا يحملونه يحملون أوريجيومهم في كل العلاقات. لذلك هل هو نجس العين أم أنه ليس من لو قلنا الا تصلوا أن حاملون له اذا تخلف نصف المصلين او نحو ذلك فلاجل ذلك ما نقول لمن حمله انك حملت نجاسه بل نقول ننصحك الا تدخل به المسجد والا تهمله بمخبائك وأنت تصلي ولكن ما نقول بطالك الثلاثة أن نشاهدهم مئات ألوهم بالحرم أو الحرمين وقت المواسم والدخان يحملونه في مخابئهم ويقولون أن هذا شيء متعدم عندهم لذلك نقول أن ننصحوا أنهم لا يهملونه ولكن لا نبتل صلاة من يحمله لأنهم ارتلون به